يوسف ذو لسان امامق في سماوات وما في الاض الملك قدوس لعزيز الحكيم ويوزن كِتَابَهُ وَيَعْلَمُهُ مُرْتَقَا ذَلِكُم لَن فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَنحَقُّو بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ والله ذو الفضل العظيم مثل وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْكِرِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَنَدُوا أَن تَرْضَوْا عِندَ أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا ولا ينسى من منه ابدا بما قدم